الحمد لله الذي انفن على عباده في الأسماع والأظهار الحمد لله الذي كرم الإنسان ورفع له المقدار وصفى من عباده المتقين الأظهار فوصفهم للطاعات وصرفهم عن المنكرات وأعد لهم عقب الدار أحمده سبحانه فهو الذي خلق المنطق واللسان وأمر بالتعبد وطاعة الرحمن ونهى عن الغيبة ومنكر البيان فسبحانه من إله عظيم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 وضحكات انقلبت حسرات وجلسات غمرت بالويلات إنها عبرات أنثرها بين يدي أقوام تعلقت قلوبهم بالمعاذف والألحان هاجت لها أحاكيثهم وتعلقت فيها نفوسهم أبعثها إليهم لأني أعلم أنهم مؤمنون موحدون تشتاق نفوسهم إلى الجنات ويعظمون رب الأرض والسماوات هم خلان لنا وأحباب بل إخوان وأطحاب نرجو أن يجمعنا الله بهم في الجنات ولئن كان الشيطان تغلب عليهم تارة فهم أهل أن يغلبوه تارات ولكن ماذا أقول وبماذا أبدأ نعم ماذا أقول عن الغناء صوت العصيان، وعدو القرآن ومثمار الشيطان الذي يزمر به فيتبعه أولياءه ماذا أقول عن الغناء وهو قرآن الشيطان والحجاب الكثيف عن الرحمن فلو رأيتهم عند سماع الغناء وقد علت منهم الأسواس وهاجت منهم الحركات يتمايلون تمايل استكران ويتكسرون تكسر النتوان وكم من قلوب هناك تمزق وأموال في غير طاعة الله تنفق قضوا حياتهم لذة وطرب واتخذوا دينهم لهوا ولعبا ماذا أقول عن الإناء؟ وما أدمن عليه عبد إلا استوحش من القرآن والمساجد وطر عن كل راجع وتاجد وغفل عن ذكر الرب المعبود والتألس بأصوات النصارى واليهود والثني بالقلق والوتاوت وأحاط به الضيق والهواجس. فسل ذا خبرة يمبيك عنه لتعلم كم خبايا في الزوايا وحادر إيش غت به سهاما مريشة بأهجاب المنايا إذا ما قالت قلبا كئيبا تمزق بين أطباق الرزايا ويصبح بعد أن قد كان حرا عفيف النفس عبدا للخبايا ماذا أقول عن الغناء؟ وقد تغلب على بعض العقول وبغى وزادت الضلال وبغى بل لو سألت بعض الناس اليوم عن النبي عليه الصلاة والسلام عن سنة من سننه أو هدي من هديه أو طريقة منامه أو استيقاظه وأكله لقال لك لا أدري نعم ومن أين له أن يدري وهو يعكف على هذه الأغاني انا الليل وأطراف النهار يدري عن المغنية فلانة كيفية أكلها لون ثوبها مقاف حذائها عدد حفلاتها أسماء ملحليها ويدري عن المغني فلان عن سيارته عدد أشريطته ألحان أغنياته وكأن أحدهم عالم جليل أو داعية نبيل، وما خلق الله العباد بأجل غناء وفتاة وإنما خلقهم ليعبدوه ويحمو الدين وينصروه ومن عاش عيش المؤمنين ورفع راية الدين لم يلتفت إلى شيء من ذلك نعم لم يلتفت إلى رقص راقص ولم يستفزه عزف عاذف بل أدرك سر وجوده في الحياة فعاش لأجله ومات وانظر إلى الذين يعيشون للإسلام يحيون من أجله ويموتون من أجله ويسكبون دماءهم في داء الله أقوام طالحون فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا بدلوا لربهم حياتهم وأنفقوا له أموالهم وأدلوا بين يديه جباههم وفارقوا لأجله أوطالهم يأخذ ربهم من دنائهم يغسل بها سيئاتهم ويطيب حسناتهم وانظر إلى فهيب الرومي رضي الله تعالى عنه كان من أول من أسلم في مكة فزاد عليه عذاب المشركين وأذاهم كما ازداد على إخوانه المؤمنين فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة اشتاق صهيب أن يهاجر إليه فلما شكت قريش في أمره جعلوا عنده من يحرسه في الليل والنهار يخرج معه في نهاره ويبيت عنده في ليله فلما كان في إحدى الليالي اشتاق أن يخرج إلى المدينة وأن يصلي مع المسلمين ويذكر الله مع الذاكرين لكنه لا يستطيع مع وجود هؤلاء الحرس حوله فلما نام تلك الليلة فصنع أمام الحرس أنه يريد الخلاء فخرج معه بعضهم يحرسه خرج إلى خلائه فلبس قليلا كأنه يقضي حاجته ثم رجع فلبس قليلا على فراشه ثم قام أنه يريد الخلاء فقام معه الحرك ثم عاد فلبس قليلا ثم قام أنه يريد الخلاء فلما قام أربع مرات أو خمس قال بعضهم لبعض إن اللات والعزة قد شغلته ببطنه الليلة فلا عليكم ألا تقوموا معه قام بعدها مرة ومرتين وثلاث فلم يقوموا وراءه حتى إذا أمنوا أنه سيرجع إليهم خرج في المرة الثابعة أو الثامنة ثم نازال هارفا من مكة خارجا منها فلما أبطأ عليهم نظر بعضهم إلى بعض قالوا قوموا الثمث خبره فخرجوا إليه إلى موضع خنائه فلم يجدوه فعلموا أنه قد اختان عليهم فخرجوا وركبوا على قيولهم ثم أدركوه على حدود مكة فلما رآهم رضي الله تعالى عنه رأهم مقبلين إليه رقى على ثنية جبل ثم نترى أربعين سهما بين يديه ثم أقل سهما منها وضعه في كبد القوس ثم شده ثم صاحهم وقال يا معشر قريش قد علمتم أني أصوبكم رميا ووالله لا يطل إلي رجل منكم إلا وقد وضعت في قدره سهما فماذا تريدون مني بعد ذلك إذا قتلت منكم أربعين رجلا فضر بعضهم إلى بعض قالوا قد صدقكم الرجل فقال هل لكم في شيء خير من ذلك قالوا نعم قال أدلكم على موضع أموالي في مكة فتذهبون إليها فتأخذونها وتدعوني أذهب بنفسي إلى الندينة قالوا له نعم قال اذهبوا إلى بيت كذا وكذا فاحفروا تحت أسكفة الباب تجدون مالا خذوه واذهبوا إلى فلانه فإن عندها حلنا لي خذوها واذهبوا إلى فلان فإن عندهم مال لي خذوه ولا زال يبين لهم مواضع ماله في مكة فنظر بعضهم إلى بعض قالوا هذا بيع رابح أن نأخذ هذا المال ثم مضوا إلى مكة ومضاه ورضي الله تعالى عنه إلى المدينة لا زال يحمله الشوق ويحجبه الأمل في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ترك ماله وترك ذلك الوطن وذلك المال الذي جمعه بشد الليل وتعب النهار لكنه مع ذلك ما دام أنه سلم له دينه فالأمر عند ذلك أخوا حتى إلى وصل إلى المدينة أقبل إلى مسجدها ودخل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام مقبلا أشار إليه ثم قال ربح البيع أبا يحيا ربح البيع أبا يحيا ربح البيع أبا يحيا ثم جلت وأنزل الله تعالى فيه قوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله أنزل الله فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة ولماذا لا يكون جزاؤه كذلك؟ وهو الذي لم يلتفت إلى له ومعاده، ولم يدنّ سدينه، ولم يقارب، وإنما سمت نفسه إلى سماع كلام الرحمن، والتقلب في الجنان. قال الله عز وجل: يوما ترى المؤمنين والمؤمنات. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم وعند أحمد بثلد حسن عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه يوما وذكر الحديث وفيه أنهم لما برزوا خارجين من المدينة فإذا براكب يوضع نحوهم فصوب النبي صلى الله عليه وسلم إليه بصرة ثم التفت إلى أصحابه وقال كأن هذا الراكب إياكم يريد فلم يلبث أن وقف هذا الراكب على بعيره بين يديهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أقبلت؟ قال أقبلت من أهلي وولدي وعشيرتي قالت أين تريد؟ قال أريد المدينة أريد هذا الرجل الذي يدعم أنه نبي فقال صلى الله عليه وسلم قد أصبته فاتهج الرجل وتحلل وجهه قال أنت رسول الله؟ قال نعم قال يا رسول الله علمني ما الإيمان قال أنت شهد؟ أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت قال الرجل قد أقررت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فما كان الرجل يتم إضراره بالإسلام حتى تحرك به بعيره فدخلت يد البعير في جحر جرذان وهو البعير وهو الرجل من فوقه فوقع على هامته وما سأل ينتفض فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب علي الرجل فوسَب إليه عمار وحذيفة فأقعدا فلم يقعد حركا لم يتحرك كلاه لم يجب قال يا رسول الله قبض الرجل ماش فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه ثم أحرض عنه فجأة ثم التفت إلى حذيفته وعمار وقال أما ما إعراضي عن الرجل؟ قال فلا. قال إني رأيت ملكين يد السان في فمه من ثمار الجنة فعلمت أن الرجل قد مات جائعا نعم أقوام عرفوا للخالق حقا فصدقوا بحبه وتنعموا بقربه وشكروا له نعمة كلما ازدادت نعم الله عليهم ازدادوا لفضله شكرا وله حبا وتعبدا أقبل رجل إلى إبراهيم بن أدهم قال يا إمام إن نفسي تدفعني إلى المعاصي فاعطني موعظة قال إبراهيم إذا دعتك نفسك إلى معصية الله فاعطه ونبأت عليك قال سبحان الله أعطي الله قال نعم إذا جأت شنفتك إلى المعطي أعطي ونبأت عليه ولكن لي إليك خمسة شروط قال وما هي قال له إبراهيم إذا أردت أن تعطي الله تختبئ في مكان لا يراك الله فيه قال الرجل سبحان الله كيف اختفي عنه وهو الذي لا تخف عليه خاطية قال ابراهيم سبحان الله اما تستحي ان تعطي الله وهو يراك سكت الرجل ثم قال زدني قال ابراهيم اذا اردت أن تعطي الله فلا تعطيه فوق ارضه قال الرجل سبحان الله واين اذهب وكل ما في الكون له قال ابراهيم اما تستحي ان تعطي الله وتسكن فوق ارضه قال الرجل زدني قال ابراهيم إذا أردت أن تعطي الله فلا تأكل من رزقك قال الرجل سبحان الله وكيف أعيش وكل النعم من عنده قال إبراهيم أما تستحي أن تعطي الله وهو يطعمك ويسقيك ويحفظ عليك قوتك قال الرجل زدني قال إبراهيم فإذا عطيت الله ثم جاءتك الملائكة لتسوقك إلى النار فلا تذهب معهم قال الرجل سبحان الله وهل قوة عليهم إنما يطلقونني فوقا قال إبراهيم فإذا قرئت عليك ذنوبك من صحيفتك فأنكر أن تكون فعلتها قال الرجل فأين الكرام الكاتبون والملائكة الحافظون والشهود الناطقون وهل أصدق ويكذبون ثم بكى الرجل وهو يقول أين الكرام الكاتبون والملائكة الحافظون والشهود الناطقون نعم هؤلاء أقوام تسامت نقوسهم عن الهوى والألحان وتعلقوا بنعيم الجنان لم يفلح الشيطان في جرهم إلى شهوات ولا مجالس منكرات دمر الشيطان لهم فلم يتبعوه وصاحبهم فلم يجيبوه فصاروا من عباد الله المخلصين واستمع. إلى ما حكاه الله عن الشيطان لما عفى أمر الرحمن وأبى أن يسجد آدم عليه السلام فطرده الرب من الجنان وحكم عليه بالنيران فحقد الشيطان على آدم وذريته وقال لرب العالمين أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا ثم قال الله عز وجل قال فذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موكورا ثم بير الله تعالى الطرق التي يذل بها الشيطان بني آدم فقال عز وجل واستفدد من استطعت منهم بصوتك وصوت الشيطان هو الغناء يحضر معه الشيطان ويغلب على الإنسان فما بالك إذا اقترن بكلمات رقيقة وألحان صفيقة فهو أهل عند ذلك أن يغلب على الألباب طلب ملك الروم من أحد الخلفاء أن يرسل إليه رسولا عاقلا فأرسل إليه الإمام أبا بكر الباقلاني، فلما أقبل الباقلاني على مجلس الملك أمروه أن يدخل راكعا فأذى عليهم قال والله ما أرتع إلا لله عندها دخلوا على الملك قالوا له يا أيها الملك إن الرجل أبى أن يدخل بين يديك راكعا وإن رآه الناس غير راكع استخفوا بأمرك فقال لهم الملك أدخلوه من الباب الآخر وكان بابا صغيرا بد لمن أراد أن يدخل منه أن يحني رأسه فلما أقبلوا به على ذلك الباب فهم مرادهم فولى الباب ظهره ودخل يمشي القحقر على قفاه ثم اعتدل ووقف أمام الملك فلما رأى الملك فطرته وعقله أمر عازفا عنده أن يضرب بآلة معه وكان لا يسمعها أحد إلا كما لها وطرب واحدز فلما ضرب العازف بآلته وسمعها الباقلاني التفت إلى الناس فإذا يتمايلون فلما رأى ذلك مال على أصدع يده أو رجله واجتهد حتى جرح ونزف منه الدم فأشغله ألم الجرح عن السماع خوفا من تبلد الشيطان ورأت عائشة رضي الله عنها رجلا يحرك رأسه طربا يمنة ويسرق فقالت أوه شيطان شيطان أخرجوه نعم خوف الشيطان هو الغناء أنا سرى أنه يثير الفرائج والآثام ويدعو إلى الاختلاف وأنواع الحرام ونعمر الله كم من حرة صارت بالغناء من البغايا وكم من حر صار به عبدا للصديان والصبايا وكم من غيور تبدل به اسما قبيحا بين البرايا وكم من غني أصبح به فقيرا بعد المطارف والحشايا وكم من معافى أحل به أنواع البلايا بالله عليكم أيها العقلاء هل سمعتم مغنيا غنى يوما في التحذير من الزنى وشرب المسكرات؟ هل سمعتم مغنياً غنى يوماً في الأمر بغض البصر والعفة عن الشهوات أو في حفظ أعراض المسلمين أو شهود صلاة الجماعة مع المؤمنين كلا والله ما سمعنا بشيء من ذلك بل يبدأ أغنيته بقوله يا حبيبي يا بعد روحي ثم يصف الخد والقد والعينين والوجلتين وهذا ظاهر لكل من تأمن في كلمات الأغاني بل لكل من نظر إلى أسماء الأغاري أغنيه بعنوان آه يا زين وأخرى آخر غرام وثالثة الهوى ما هو كلام ورابعه ليلة مع حبيبي سألت علي بحبها يا أهل الهوى آه يا ويلي وما تكاد تسمع فيها إلا الحب والغرام والعشق والهيام مع ما فيها من فتنة الرجال بأقوات النساء وفتنة النساء بأقوات الرجال ومع ما فيها من تغلج ودلال وإنكنا تعجب وتعجبين إذا علمت أن قول الله تعالى للمؤمنات ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن معناه أن تضرب المرأة الأرض برجلها بقوة وهي لابسة خلاخلة في قدميها حتى لا يسمع الرجال صوت الخلاخل فيفتنون عجبا إذا كان سماء الرجل صوت حلي المرأة حراما فما بالك بمن تغني وتتمايل وترفع صوتها بالضحكات والهمسات كيف بمن تتكسر في صوتها وتتميع في كلامها تتأوه وتتغلج وتثير الغرائز والشهوات وتدعو إلى الفواحش والمنكرات وهذا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 مجرد محبة لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة فكيف بمن يعمل على إشاعتها لذا قال ابن مسعود رضي الله عنه الغناء رقية الزنا أي هو طريقه ووزيلته عجبا هذا كان يقوله ابن مسعود لما كان الغناء يقع من الجواري والإماء المملوكات لما كان الغناء بالدف والشعر الفطيح ويقول ابن مسعود هو رقية الزنا ليس فيه رقصات ولا لمسات ولا همسات ويقول رقية الزنا فماذا يقول ابن مسعود لو رأى زماننا هذا وقد تنوعت الألحان وكثر أعوان الشيطان أصبحت الأغاني تسمع في البر والبحر والسيارات والطائرات والمطارات وألعاب الأفطال وأجهزة الجوال فالغناء والله هو رقية الغنى وداعية الخنا ومزمار الفساد وضلال العباد ذكر ابن قدامه في التوابين أن رسلا عابدا مر يوما ببيت تسمع جارية تغني داخل البيت فوسوس إليه الشيطان فبطأ قطاه ليسمع رآه صاحب الدار خرج إليه ثم قال هل لك أن تدخل فتسمع؟ قال أعوذ بالله فلم يزل به حتى وافق وقال أقعدني في موضع لا أراه فيه ولا تراني قال صاحب الدار نجعل بينكما كثرة فدخل وجلس خلف الستر فتغنت وتغنجت وتأوهت وضربت بفلاح الشيطان فأعجبته واشتاق إليها فقال صاحب الدار هل أكشف السفر؟ قال لا فلم يزل به حتى كشفه فرآها فاجتمعت فتنة السمع والبصر فلم يزل يسمع غناءها حتى شغفت به وشغف بها وأصبح كل يوم يستمع إليها واصطبح أمره وأمرها فلما تمكن الشيطان منه ومنها قالت له يوما أنا والله أحبك قال وأنا أحبك فدعته إلى الفاحشة وقالت ما يمنعك؟ فوالله إن الموضع لخال فانتفض وقال بلى ولكن لي لا آمن أن أفاجأ بالقضاء ثم بجمر كالغضاء ثم بسياط وزقوم وتهويل ورجوم ثم نهض من عندها وأيناه تدرفان فلم يرجع إليها بعد انظر كيف كاد أن يهلكه الشيطان بسماع المعازف والألحام وقال علي بن حسين كان لنا جار من المتعبدين قد ضرز في الاجتهاد صلى حتى تورمت قدماه وبكى حتى مرضت عيناه فاجتمع إليه أهله وجيرانه وسألوه أن يتزوج حتى تتري عنه الزوجة قليلا فخشي أن يتزوج حرة فتشغله عن طاعة ربه فاشترى جارية يقضي منها وطره وكانت مغنية وهو لا يعلم فبينما هو ذات يوم في محرابه يصلي رددت الجارية أبياسا ولحنتها ورفعت بالغناء صوتها فسمعها وهو في محرابه فطار صوابه وتقلت عليه صلاةه فقطعها فأقبلت الجارية عليه قالت يا مولاي قد أبليت شبابك وأتعبت حياتك ورفعت لذاتك فلو سمعت غنائي وتمتعت بشبابي فما إلى قولها واشتغل باللذات عما كان فيه من الصلوات فبلغ ذلك بعض أصحابه العباد فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم من الناصح الشفيق والطبيب الرفيق إلى من تلب حلاوة القرآن والخشوع والأحزان بلغني أنك اشتريت جارية بعت بها من الآخرة حظك فإن كنت بعت الجزيل بالقليل والقرآن بالقيان فإني محذرك هادم اللذات ومنغط الشهوات وميتم الأولاد والبنات فكأنه قد جاءك على غراء فأبكم منك اللسان وهد منك الأركان وقرب منك الأكفان واحتوشك الأهل والجيران ثم طوى الكتاب وبعثه مع غلام عنده دخل عريض الغلام فناوله الكتاب وهو في مجلس سروره وغنائه فلما قرأ الكتاب انتفض وغص بريفه ونهض مبادرا من مجلس سروره وكثر آنيته وهجر مغنيته وتاب من الغناء وتعبد لرب الأرض والسماء فلما مات رآه صاحبه في المنام قال يا أفلان ما فعل الله بك فقال قدمنا على رب كريم أباحنا الجنات بما فيها نعم أباحه الجنات بما فيها وكم من شاب تحلق قلبه بمغنية فاجرة يهتز فؤاده كلما سمع صوتها أو رأى صورتها، وكم من فتاة سمعت مطربا فاجرا فاشتاقت إلى صوته وصورته فلا عجب إذا رأيته أو رأيتها يعلقون الصور ويجمعون الأشيطة والقلب يهوى ويتمنى فيا من يرى سقم يزيد وإن التي أعيى الطبيب لا تعتبن. فهكذا يجني الغناء على القلوب بل قد قرن النبي عليه الصلاة والسلام بين الغناء والخمر والزنا فقال فيما رواه البخاري لا يكون أن في أمتي أطوام يستحلون الحرة يعني الزنا والحريرة والقمر والمعاذف ومعنى يستحلون أنهم يفعلون هذه المحرمات فعل المستحل لها بحيث يكثرون منها ولا يتحرجون من فعلها أو أنهم يبحثون عمن يفتيهم بحلها وصح عند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال نهيز عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير شيطان وصوت عند مصيبة لطم وجوه وشق جيوب فسمى الغناء فوكا أحمق فاجرا لأنه لأهل الحق والفجور وسئل ابن مسعود عن قوله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله إلى ما هو له الحديث فقال والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء فصدق ابن مسعود وإن لم يقسم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 توحد النبي عليه الصلاة والسلام ثم المعاذف بالمسخ والقدف طرو الترمذي بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمة حف وقدف ومسخ. قيل يا رسول الله متى فقال إذا ظهرت القينات والمعاذف واستحلت القمر وقال صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمة أقوام يشرقون الخمرة ويعذف على رؤوتهم بالقيام يمتخهم الله فردة وفناثير والقيام جمع قينة وهي المرأة المغنية سيعاقب الله هذه الأمة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 فلها هي مدارس العزب والموسيقى تنتشر في كثير من بلاد المسلمين وها هن المغنيات المائلات الممينات يحركن الشهوات فلها هم الأعداء يبتكون بأرواح السكانة ويعبتون بأعراض العدارة وفريق من قومنا في لهوه وطربه لا يجاهد مع مجاهدين ولا يهتم بأمر المسلمين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 كلام الأئمة الأطهار والعلماء الأبرار في التحذير من الغناء ففي المسند أن ابن عمر رضي الله عنهما خرج يوما في حاجة فمر بطريق تسمع زمارة راع فوضع أصبعه في أذنيه حتى جاوزه فقل لي بالله عليك أزمارة راع أولا بالتحرين والترج أن هذا الغناء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 ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي مبدأها من الشيطان وعاقبتها سفط الرحمن وجاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال ابن عباس أرأيت الغناء حلال هو أم حرام رجل يسأل عن غناء الأعراب في البوادي الذي ليس فيه معاذب وليس فيه تصوير ولا فيديو كليب ولا لباس عارل ولا قصات فاتلة ولا رقصات ماجنة غناء الأعراب في البدو هل يا ابن عباد هل هو حلال أم حرام فقال ابن عباد أرأيت الحق والباطل إذا جاء يوم القيامة فأين يكون الغناء قال الرجل يكون مع الفاطل فقال ابن عباد فماذا بعد الحق إلا الضلال اذهب فقد أفتيت نفسك أما أبو بكر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 وعاقبته سخط الرحمن نعم كيف لا وهو يحرك النبوث إلى كل قبيح ويسوقها إلى وصل كل مليحة ومليح فهو والخبر ربيع لبان وهما في القبائح فرسارهان فإذا سمعه أحد قل ياءه وفرح به شيطانه واشتكى إلى الله إيمانه وسقل عليه قرآنه وتراه يميل برأسه ويهد من به ويضرب الأرض برجليه ويصفق بيديه وتارثا يتأوه تأوه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 الحاضل الملاحي نعوذ بالله من هذه الأحوال وقال يزيد بن الوليد يا بني أمية إياكم والغناء فإنه يذهب الحياة ويزيد الشهوة ويهدم المروأة وإنه لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل السكر فإن كنتم لابد فاعلين فجنبوه النساء فإن الغناء داعية الزناء وسمع سليمان بن عبد الملك الخليفة صوت غناء يوما غضب وأحضر المغني وقال إن الفرسة لا يصهل فتستوذق له الرمك. يعني الذكر من الخيل يصهل فتسمعه الأنثى فتستعد للوطن وإن الفحل لا يحضر فتضبع له الناقة وإن السيت لا ينب فتستحرم له العنز وإن الرجل لا يتغنى له المرأة ثم أمر بخصائهم ليحمي منهم النساء وقال بعض السلف الغناء يورث النفاق في قوم والعناد في قوم والكذب في قوم والخبث في قوم والرقة أي الميوع في قوم بل كان العقلاء يترفعون عن الغناء قال معمر بن المثنى رحل الحطيئة الشاعر مع بناته فجاور قوما من بني كلف فخافوا أن يرى منهم شيئا يفره فيهدوهم فأسوه فقالوا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 على تحريم الغناء. قال شيء الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنهم متفقون. يعني اكتفق الأئمة الأربعة على تحريم المعاذق التي هي آلات اللهو سلعود ونحوه وقد حكى الإجماع على تحريم المعاذق الإمام القرطبي وأبو الطيب الطبري وابن الصلاح وابن رجب الحنبلي وابن القيم وابن حجر الهيثمي وغيرهم فهل بعد هذه الأقوال من قول في إباحة هذه الآفة هل يؤخذ بعد ذلك قول أحد إلا أن يكون الدافع إلى ذلك الهوى والشهوة نعوذ بالله من تيغ الهوى وتحكم الشهوة أما الغناء اليوم فهو والله أعظم وأطم يقترن بالتصوير الفاضح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 في هذه المعصية للمطربين والمنظمين والعاجفين وإيجار الصالات وتكاريف الحفلات ظلمات بعضها فوق بعض والله يقول إن المبدرين كانوا إحوال الشياطين هل غناء السابقين أولى بالتحريم أم هذا الغناء اليوم؟ ابن عباس يحرم الغناء ابن مسعود يحذر منه جابر بن عبد الله يصفه بالله مكحول مجاهد ابن تيمية ابن قيم العلماء المعاصرون كلهم يحذرون منه كلهم يحرمونه فبقول من تقتنع إن لم تقتنع بقول هؤلاء وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه حاد اسمه أنجشة يحضر الإبل لتسرع الإبل في سيرها أن ينشد الأشعار الراقية الفصيحة بلحن لتسمعه الإبل فتنشط للنسير وكان حسن الطوء فلما حدا ورفع صوته خشي النبي صلى الله عليه وسلم على النساء آخر القافلة فالتفت إليه ثم قال يا أنجش رويتك يا أنجش رفقا بالقوارير يعني النساء قال ابن القيم والذي شاهدناه نحن وغيرنا وعرفناه بالتجارب أنه ما ظهرت المعاجف وآلات الله في قوم وفشت فيهم واشتغلوا بها إلا تلط الله عليهم العدو وبلوا بالقحط والجذب وولاد السوء فدع صاحب المزمار والدف والغناء وما اختاره عن طاعة الله مذهبا ودعه يعش في غيه وضلاله على تنتنا يحيا ويبعث أشيبا وبيتا يوم المعاد تسوقه إلى الجنة الحمراء يدعى مقربا سيعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع وعند الوزن ما قف أوربا ويعلم ما قد كان فيه حياته إذا حصلت أعماله كلها هبا دعاه الهدى من دا يجيبه فقال لداعي الغي أهلا ومرحبا وأعرض عن داعي الهدى قائلا له هوايا إلى صوت المعاذف قد صب يراع ودف بالغناء وراقص وصوت مغن صوته يغني الضبا إذا ما تغنى فالضباء تجيبه إلى أن تراها حوله تشبه الضبا فما شئت من صيد بغير تطارد ووصف حبيب كان بالهدر عذبا فيا آمري بالرشد لو كنت حاضرا لكان توالي اللهو عندك أقربا أما كلمات الأغاني فهي أعجب فيها من المحادث لله ورسوله ومن الشرك الأكبر والأصغر ومن التعدي على الرسل الكرام والاعتراض على رب العالمين وعلى ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ الشيء الكثير وهو يسمع ويذاع فقد لحنوا الكفر الصريح كما في قصيدة الشاعر النصراني الذي يقول جئت لا أعلم من ولا ولكني أتيت ولقد أبطرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى سائرا فيه شئت هذا أم أبيت كيف جئت كيف أبطرت طريقي لست أجري وتقول قائلتهم في أغنيتها لبست توب العيش ولم استشر يعني خلقني ربي ولا قبل أن يخلقني والله يقول وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْلَامُ كما أنهم يصرحون بعبادة المحبوب ولأجله يعيشون في الدنيا بل يقولون إنهم ما طلقوا في هذه الدنيا إلا من أجله قال قائلهم عشت لك وعلى شانك والله يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وتجد من المغنين من يصرح أثناء أغنية بعبادة المحبوب؟ فقول أحدهم أعشق حبيبي وأعبد حبيبي، وآخر يقول أنا أعبدك، وآخر يقول في أغنية الحب بالشرع قرض على جميع الرجال. قلت المحبة عندي لو تعلمين عباده، وبعضهم ينافي ويضاد ويكذب على رب العباد. يقول أحد في أغنية الله أمر الصلاة والصوم لا بقراءة القرآن لا يقول الله أمر لعيونك أسهر سبحان الله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون أما اعتداءهم على أنبياء الله ورسله تسمع إلى أحدهم وهو يصف أثناء أغنيته موقفه لما فارقه محبوب وكيف كان حزنه عليه يقول أثناء الأغنية صبر صبر أيوب وأيوب ما صبر صبري اعتداء فاحش على ذاك النبي الذي ابتلاه الله سنوات طويلة فصبر حتى قال الله عنه إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أوافا أما الاعتراض على القضاء والقدر ولوم رب العالمين فلهم فيه النصيب الأوثر يقول قائلهم في أغنيته يقول ليه القتوة ليه؟ ليه الظلم ليه؟ ليه يا رب ليه؟ هكذا يتهم الله عز وجل في والظلم وهذا المغني هو الآن تحت أطباق السراء الله أعلم ما لا يفعل بشيء نسأل الله لنا ولكم حسن القاتمة والسفرة في الدنيا والآخرة ومنهم من يفرح أنه مستعد للذهاب إلى جهنم ما زام مع محبوبته وكأن الجنة والنار تحت تصرفه يقول أحدهم في أغنيته يا تعيش وياي في الجنة يا أعيش وياك في النار بطلت أصلي وأصوم بدي أعبد سمك لجهنم ما نرايح إلا أنا وياك وآخر يقول في أغنيته على شأنك انتي أنثوي بالنار وألتح جثتي وأدخل جهنم وأقول آه يا لهوتي وثالث يقول في أغنية خديرك الجنة واعطيني النار ما دام هذا كل ما تشتهينه ومغنون يستهزئون بالعبادات والصلوات تقول أحدهم صوتك ذكرياتي وعدتي وصلاتي بل حتى منزلة الشهداء الذين هم أحياء عند ربهم يرزقون اذ الوصول إليها بالغناء كما يقول أحدهم يا ولدي قد مات شهيدا من مات فداء للمحبوب بل لهم خالفات في العقيدة كقول أحدهم جلست والقوك بعينيها تتأمل في جان المقلوب قالت يا ولدي لا تحزن فالحب عليك هو المكتوب اشتمل هذا الكلام على جلوس هذا الفاجر مع امرأة كاهلة مشعودة تقرأ الفنجان وتدعي علم الغيب بل على الكذب على الله بأنه كتب الحب على هذا الرجل وفي أغانيهم من الاستغاثة بغير الله ونداء الأموال الشيء الكثير يقول قائلهم وهو يصف لما فارقه المحبوب ماذا فعل يقول فقل مدد يا نبي مدد أما الحلف بغير الله فهو كثير في قولهم في أغانيهم وحياته وحياة عينير وآخر يقول في أغنية يقول مقدرش على كده ومقام السيدة يحلف بقبر السيدة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرت ويشيع عند المغنين سبوا الدهر والساعة والزمان والعمر كقولهم الله يلعن اليوم ملعونه الساعة وقول الآخر كتاب حزين كله مآسي جابني في زمن غدار آتي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الدهر ثم هم على ما هو مكتوب في اللوح المحبوب كما قال أحدهم في أهنيته الفرح مسطر غلط مكتوب يعني أن الذي كتبه الله في اللوح المحبوب غلط كان سيكتب فرح وكتب حجم وتأمل في قول كوكب الشرق وهي تغني وتقول ما أضيع اليوم الذي مر بي من غير أن أصلي وأصوم لا من غير أن أتقرب إلى الله لا تقول ما أضيع اليوم الذي مر بي من غير أن أهوى وأن أعشق تتحسر على اليوم الذي مر بها دون أن تهوى وأن تعشق وفي بعض الأغاني استخفاف بالقبر والموت هذا مطرب مشهور يقول في إحدى أغنياته أوطي أهلي وخلاني حين أموت يضع في قبري ربابه وعود بل منهم من يكفر فيستهزئ بالقرآن ويغني بكلام الرحمن ويضرب عليه بمزمار الشيطان بعضهم قد يغني في سورة كاملة كما غنى بعض فجارهم سورة الزلزلة ومنهم من غنى سورة الكافرون ومنهم من غنى سورة الفاتحة وأحيانا يدخلون بعض الآيات خلال الأغنية كقول أحدهم في أغنية حبك ثقر وما أدراك ما ثقر وكل هذا الكلام مسجن في أشرفه هذا بعض ما يقال أيها العقلاء لقد اعتدى هؤلاء المغنون على الشريعة وما أبقوا عزيزا إلا أذلوه ولا غاليا إلا لطفوه أصلا أيها العقلاء لو تأملتم من الذي يكتب كلمات الأغاني من الذي يكتبها ابن تيمية ابن القيم ابن بايت ابن اعتيمية ابن كتب كلماتها في الغالب شاعر تادر إن عاشق ماجن أو فاسق خائن أو ضال لا يسجد لله سجدة وقد يكتب الكلمات نصراني ويلحنها يهودي ويعجف عليها بودي ويغنيها فاجر أو فاجرة وإن شئت فانظر إلى أشرطة الغناء وقرأ أسماء المغنين ستجد من بينهم نصارى سواء من نصارى العربي أو غيرهم وستجد لا دينيين وستجد فجرة كفرة لا يصلون ولا يعظمون الدين ولولا الحرج والله لذكرت لكم بعض أسمائهم أيها الأحبة الحضلاء هذه أحوال الغناء وأهله طرب ومزمار وفضائح وأسرار وغفلة بالليل والنهار ومما يعين المرض على التوبة من الغناء وطاعة رب الأرض والسماء الرغبة في دار أخرى فيها متع عظيمة والتفكر في السماع في دار القرار فإن من صرف استمتاعه في هذه الدار إلى ما حرم الله عليه منعه من الاستمتاع هناك قال صلى الله عليه وسلم من يلبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ومن شرف القمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة فلا يجمع للعبد بين لذائد الدنيا المحرمة ولذائد الآخرة الدائمة فمن تلذذ في الدنيا بشرب القمر ولبس الحرير وتماع الغناء خشي عليه أن يحرم من هذا كله في الآخرة ومن تعلقت نفسه بالجنات وما أعد الله فيها من المتع هذا تعريف جميع متع الدنيا قال الله تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يسفر وقومون فامن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة فهم في روضة يحضرون يحضرون الحبره هي اللذة والسماع قال ابن عبات رضي الله عنهما في الجنة شجرة على ساق قدر ما يسير الراكب في ظلها مئة عام فيتحدثون في ظلها فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنيا فيرسل الله ريحا من الجنة ستحرك تلك الأغطال بكل لهو كان في الدنيا وقال محمد بن المنتدر إذا كان يوم القيامة نادا مناد أين الذين كانوا ينزهون أسماعهم وأنفسهم عن مجالس اللهو ومزامير الشيطان أسكنوهم رياض المسك ثم يقول الملائكة أسمعوهم تمجيدي وتحميدي قارب العباد ويرسل ربنا ريحا تهز دوائب الأفقان فتثير أصواتا تلذ المشمع الإنسان كالنغمات بالأوزان يا لذة الأسماع لا تتعوض بلذة الأوتار والعجان وهل لديك السماع فإنه من أثنه الأذن بالاحسان وهل لديك السماع وطيبه من مثل أقمان على أضالي وهل لديك السماع فكم به للقلب من طرد ومن أشجان وهل لديك السماع ولما قل لديك تصغير الله بنساني وقال شهر بن حوشب رحمه الله إن الله جل ثناؤه يقول للملائكة إن عبادي كانوا يحبون الطوت الحسن في الدنيا فيدعونه من أجلي فأسمع عبادي قال فيأخذون بأصوات من تسبيح وتكبير لم يسمعوا بمثله قط ولهم سماع أعلى من هذا كله يضمحل لدونه كل سماع وذلك حين يسمعون كلام الرب جل جلاله وشن ما عليهم وخطابه ومحاضرته لهم ويقرأ عليهم كلاما فإذا سمعوه كأنهم لم يسمعوه قبل ذلك تنده سماعته إن أردت سماع ديات الغنا عن هذه الألحان لا تؤثر الأدنى على الأعلى فتح رمدا ودايا دلة الحرمان إن اختيار السماع دلل الأدنى على الأعلى من النقصان والله إن سماعهم في القضاء والقلب والإيمان مثل السم في الأبدان والله من فك الذي هو ذأبه أبدا من الإشراك بالرحمن فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاطا مع الإحسان فإذا تعلق بالسماع صاره عبدا لكل فلانة وفنان حب الكتاب وحب الحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمع آني فقل الكتاب عليهم لما رأوا تقيده بشرائع الإيمان واللهو خف عليهم لما رأوا ما فيه من طرب ومن ألحان قوت النفوس وإنما القرآن قوت القلب أن لا يستوي القوتان يا لذة القساق نسك لذة الأبرار في عقل ولا قرآن صيا سامع الغناء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 يا سامع الغناء ما قرك بربك الكريم الذي خلقك فسوَاك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبت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 ثم توفى كل نفت ما كتبت وهم لا يظلمون يا سامع الغناء تصور نفسك وأنت بين زملائك في لهو وطرب وإعراض ولعب وفجأة إذ الله بكم الأرض أو متخكم قردة وخنازير كما توعد النبي عليه الصلاة والسلام أهل الغناء فما موقفك ما مصيرك كيف يكون جوابك أمام الجبار جل جلاله، وأنت على هذا الحال يا سامع الغناء رأيت لو سلب الله سمعك فصرت تقعد بين الناس لا تدري عنهم إذا تكلموا ولا تكهموا مرادهم إذا ضحكوا تتلثت بينهم بعينيك أو تشير لهم بيديك كلا إن الإنسان ليطغى أرآه السغنى يا سامع الغناء أين المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أين الذين إذا سمعوا حكم الله ذلوا وأطاعوا وأدعنوا وانصاعوا أما تخشى سوء الخاتمة فتلقى الله سامعا أو مغنيا أو عازفا وكم من أحد والله مات وهو يردد الأغاني ذكر ابن القيم أن رجلا من أهل الغناء والمعاذب حضرته الوفاة فلم نشتد به نجع روحه قيل له قل لا إله إلا الله فجعل يردد أبياتاً من الغناء، فأعاد عليه التلقين. يا فلان، قل لا إله إلا الله. فجعل يردد الأغاني. فلما تقول لسانه عن ترديد الكلمات، جعل يردد الألحان. يقول تنتنا، تنتنا، تنتنا حتى خرجت روحه من جسده. وهو إنما يلحن ويغني أما في عصرنا، فيقول أحد العاملين في أمن الطرق. كانت مهنة فيه ومراقبة السير فأوثت على مشاهدة الحوادث المصابين ذات يوم كنت في دورية أراكب الطريق معي أحد الزملاء وفجأة سمعنا صوت ارتطام قوي التفتنا فإذا سيارتان فبارتطمتا وجها لوجه بشكل مروع أسرعنا لإنقاذ المصابين حادث لا يفر السيارة الأولى شخصان في حالة خطيرة أخرجناهما من السيارة والدماء تسيل منهما وهما يطيحان ويتأوهان وضعناهما على الأرض أسرعنا لإخراج صاحب السيارة الثانية وجدناه قد فارق الحياة عدنا للشخصين فإذا هما في حالة احتضار هب زميري يلقنهما الشهادة اقترب منهما يقول قولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله وهما يئنان ويتأوهان وصاحبي يردد لا إله إلا الله لا إله إلا الله وهما لا يستجيبان حتى إذا بدأ بهما النزع واشتد شريقهما بدأ يرددان كلمات من الأغاني لم أستطع أن أتحمل الموقف بدأت أنظر إليهما وأنتفر وصاحبي يكرر عليهما يرجوهما قلنا لا إله إلا الله وهما على حالهما حتى بدأ صوت الغناء يخذ شيئا فشيئا تكت الأول تبعه الثاني لا حراج فارق الحياة كملناهما إلى السيارة مع الميت الأول أخذنا نسير بهؤلاء الموت الثلاثة صاحبي مطرق لا يتكلم فجأة التفت إلي ثم حدثني عن الموت وحسن الخاتمة وسوءها ثم وصلنا إلى المستشفى وأنزلنا الموتى ومضينا إلى سبيلنا أصبحت بعدها كلما أردت أن أسمع الأغاني برزت أمامي صورة الرجلين وهما يودعان الدنيا بصوت الشيطان. وبعد ستة أشهر وقع حادث عجيب. شاب يسير بسيارته سيرا عادية، تعطلت سيارته في أحد الأنفاق. نزل من سيارته لإصلاح إحدى العجلات. عندما وقف خلف السيارة لينزل العجلة السليمة جاء السيارة مسرعة وارتطمت به من الخلف. فقط الشاب مصابا إصابات بالغة اتصل بعض الناس لنا توجهت مع أحد زملائي لموقع الحادث سريعا شاب في مقتبل العمر ممدد على الأرض عليه مظاهر الصلاح إصاباته بالغة حملناه معنا في السيارة كنت أحدث نفسي وأقول سألقنه الشهادة كما فعل زميل الأول عندما حملناه سمعناه يهمهم بكلمات تخالطها أنات وآهات لم نفهم منه شيئا أسرعنا إلى المستشفى بدأت كلماته تتضح إنه يقرأ القرآن بصوت النبي التفتنا إليه فإذا هو يرتل في خشوع وسكون سبحان الله الدم قد غطى هذا وقد تكسرت عظامه بل هو على ما يبدو على مشارك الموت من المسير جدا السمر يقرأ بصوت جميل يرتل القرآن لم أسمع في حياتي مثل تلك القراءة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزل من غفور رحيم أنصدت أنا وزميلي لسماع ذلك الصوت الرحيم أحسست برعشة في جسدي فجأة سكت ذلك الصوت التفت إلى القلب فإذا به رافع أصبع السبابة يقول لا إله إلا الله ثم انحنا رأته أوقفت السيارة قفت إلى القلب لمس يده أنفاته قلته ركو لا شيء فارق الحياة أقف أنظر إليه ونأبكي التفئ إلي راحبي صغبي ماذا حدث قلت مات الشاب مات وهو يقرأ القرآن مات انتجر صاحبي باكيا أما أنا فلم أتمالك نفسي أخذت أشهق ودمعي لا تقف أصبح منظرنا داخل السيارة مؤثرا ووصلنا سيرنا إلى المستشفى سألنا أهله عنه فإذا هو طالف آناء الليل وأطراف النهار أما يعتبر بذلك أولئك الذين يسمعون الغناء في سياراتهم وفي أسفارهم بل من سماعات في آذانهم وهم يقودون جراجاتهم أو يركبون الطائرات أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم القاسمون أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها ألو نشاء وطبناهم بدنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون يسامع الغناء أما تعتبر بهذا قال عقبة المعامر رضي الله عنه في بيان أحوال المسافرين على جوابهم قال من قرأ أي أسراء سيره كان رجيفه ملك يعني يصحبه ملك ومن تغنى كان رجيفه شيطان فأين الرجال الذين صدقوا ما عاهد الله عليه ألا تكون منهم أين الذين إذا جاءهم أمر الله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير هذه رسالة إلى مستمع الغناء ورسالة ثانية أهمس بها في أذن كل مغني فأقول أنت عبد لله تقف بين يديه خمس مرات في اليوم وكل ذرة من ذرات جسمك بل كل نفس من أنفاتك لا يتحرك إلا بإذن خالقك فهل سألت نفسك يوما كيف علاقتي معه؟ هل هو راض عني أم لا كيف سيكون اللقاء يوم القيامة أنت وحدك الذي تستطيع أن تجيب عن هذه الأسئلة والسيئات قسمان قسم لازم لفاعله لا يتعدى إلى غيره كشرب الخمر والنظر الحرام وقسم يتعدى إلى الغير كالغناء والزنا وما تفعله أن أيها المغني الآن هو من القسم الذي يتعدى إلى الغير فعليك وزرك وزر من سمعك أو سمع شريطك إلى يوم القيامة وطوبى لمن مات وما معه سيئاته وويل لمن مات وعاش سيئاته بعده خمس سنين وأشر سنين وعشرين سنة فهل تتحمل هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من استبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من آثامهم شيئا وقد جعل الله لتعينيه ولسانا وشفتين هل يكون جزاؤه منك أن تحاربه بها بدلا أن تتخر هذا الصوت لقراءة القرآن والتغني به والبصر للنظر في المصحف واليدين والرجلين للصلاة تخرتها في إقامة المنكر ودعوة الناس إليه وبطراحة ما معت من المغنين وقد كنت تجتمع معهم في الدنيا هل تتمنى أن تجتمع بهم في مكان واحد يوم القيامة لا أدري والموت إن لم ينزل بك اليوم نزل بك غدا فأين وجهك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أين تذهب بوجهك يوم أن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن أمته عكفت على الغناء والموسيقى بسببك أين تذهب بوجهك يوم تعلم أن الله تتهروا إلى الفجر على صوتك وذمرك أين تذهب بوجهك إذا تعتر ما في القبور وحصل لما في الصدور أين تذهب بوجهك إذا سال عرقك وانتفض جسدك وطار فؤادك ووقفت بين يدي الله وسئلت عن عملك فإذا هو عشرون أغنية وثلاثون لحنا وأربعون حفلة ولا تحفظ من كتاب الله جزءا وإذا أصحابك الذين ترجوا نفعهم يوم القيامة ما بين مغن وعادف وسكير وراقص كَيَوْمَ يَخْشَرُ أَعْدَاءَ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ إذا حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُنُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا إِنَّ اللَّهَ أَنطَقَ اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ أيها المغني هل سمعت عن زادان الفندي كان مغنيا كان صاحب له وطرب فجلس مرة في طريق يغني ويضرب بالعود وله أصحاب حوله يطربون له ويططقون مر بهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأنكر عليهم فتفرقوا فأمت كابن مسعود بيد زادان ثم هزه وقال يا غنام ما أحسن هذا الصوت لو كان بقراءة القرآن ثم مضى فصاح زادان بأصحابه وقال من هذا قالوا هذا عبد الله بن مسعود قال صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نعم فبكى زادان ثم قام وضرب بالعود على الأرض فكسره ثم أسرع فأجرك ابن مسعود وجعل يبكي بين يديه فاعتنقه عبد الله ابن مسعود وبكى وقال كيف لا أحب من أحبه الله ثم لازم زادان ابن مسعود حتى صار إماما في القرآن بعد أن كان إماما في المعاذه والألحان فاعتذل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجاند من هزل إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل ثم أقول أنا تخاف وأنت تهيج المشاعر والشهوات وتحبك الغرائز واللذات أنا تخاف أن يبتلية الله في عرضك في ابنتك أو زوجتك وربما ابتلاك بأختك وقريبتك وأنت رجل مسلم نعلم أنه لا تزال فيك غير على محارمك ذكر الخطاب في عزانة السماء أن رجلا تادرا بعث أحد أولاده في بضاعة له إلى بلد بعيد ولما أراد ولده أن يغادر قال له أبوه يا بني احفظ عرض أختك في سفرك فعجب الولد كيف أحفظ عرضها وهي في البيت عندك قال له أبوه احفظ عرضها وإن كنت بعيدا عنها مضى الولد وسافر، مضت الأيام وكانت في قريتهم شيخ كبير فقير يطوف بالبيوت ويبيع الماء أتى في أحد الأيام ففتحت الفتاة الباب لهذا التقى فدخل كعادته وكتب ما في قربته في آنيتهم والفتاة واقفة عند الباب تنتظر خروجه لتولق الباب فلما مر بها خارجا مال إليها وقبلها قبلة سريعة ومضى وهو شيخ كبير لم يعرف عنه السوء أو الخيانة رآه أبوها من إحدى النوافذ فسكت فلما عاد الولد بدأ يحدث أفاه بما رأى وباع واشترى والاب مطرق ساكت حتى إذا فرغ الولد قال له أبوه ألم أقل لك أن تحفظ عرض أختك في سفرك قال الولد وماذا فعلت قال اصبقني هل تعرضت لامرأة في سفرك قال الشاب نعم أصبت من امرأة قبلة فقال أبوه نعم دقة بدقة ولو زدت زادت دقة ومن يزني يزن به ولو بجداره إن كنت يا هذا نذيبا تفهمي أسأل الله تعالى أن يهدي جميع المغني وأن ينقلهم من غنائهم إلى طاعة ربهم والدعوة إلى دينهم ورسالة ثالثة أبعثها إلى المدينة جعلوا أنفتهم المتوؤين لمزامير الشيطان وإلى أولئك الذين يتعاونون معهم على الإثم والعدوان فيؤجرون محلاتهم لمن يبيع الغناء أو يوزعون الأشرطة لهم وإلى أولئك الذين يجعلون الموسيقى في وقت الانتظار أو في أجهزة الجوال أو يجعلون أجرات جوالاتهم أنغام الموسيقية فيسمعون الناس المعاذف رغم عنهم وإلى أولئك الذين يرفعون أصوات الغناء من سياراتهم أو من أجهزة التسجيل في الحدائق والمنتزهات إلى هؤلاء جميعا الذين هم في الحقيقة يتعاونون على إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا أقول لهم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون فكم من أعراض بسبب هؤلاء انتهتت وكم من أموال أهدرت وفضيلة تلاشت وأوقات ذهبت هؤلاء كلهم تعود أوزارهم على من دل على الغناء أو نشره ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثان من اتبعه إلى يوم القيامة سبحان الله هل أغلقت أبواب الرزق في وجوه أولئك الذين يبيعون الغناء أو يؤجرون المحلات لمن يبيعه حتى لم يجدوا إلا باب الحرام؟ والله إذا حرم شيء حرم زمنه وكل نحم النبت من سحجن فالنار أولابه ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجرها اتقوا الله وأجملوا بالطلبة ثم أنا تعلم يا رعاك الله؟ أن الذي يأكل الحرام لا تستجاب له دعوة هل أنت مستغن عن ربك عز وجل وعن دعائه؟ قال السعد النبي أبي يوما للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة فقال له صلى الله عليه وسلم يا تعد أطب مطعمك تكون مستجابة دعوة وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا طالحا إني بما تعملون عليم. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناك ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطير السفر أشعت أغبر يمضي يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبته حرام وغضي بالحرام فأنا يستجاب لذلك ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ذكر ابن رجب في ذيل الطبقات في ترجمة القاضي أبي بكر الأنصاري البزاد أنه قال كنت مجاورا بمكة حرسها الله وأنا رجل فقير فأصابني يوما جوع شديد فخرجت من الحرم أبحث عن طعام فلم أجد فبينما أنا أثير وجدت كيسا من حرير مشدودا برباط من حرير فاخر، فأخذته وجئت به إلى بيتي حللته فوجدت فيه عبدا من اللؤلؤ إن لم أرى مثله قط فربطته وأعته كما كان وحفظته في البيت ثم خرجت أبحث عن طعام فإذا بشيخ من الفجاج ينادي ويقول من وجدك تنصفته كذا وكذا وله خمسمائة دينار من الذهب جائزة فقلت في نفسي أنا محتاج وجائع فأخذ هذه الجائزة وأرد إليه ماله وعقده لأن تفع ثم بعد ذلك أتوب قلت في نفسي أنا محتاج وجائع فأخذ هذه الجائزة وهذه الجنانير لأن بها وأرد له كيتة فصحت به قلت تعال إلي فأقبل إلي مستبشرا فأخذته إلى بيتي وسألته عن علامة الكيس وعلامة اللؤلؤ وعدده وصفة ما فيه فأخبرني به فإذا هو كما كان فأخرجته ودفعته إليه فسلم إلي 500 دينار الجائزة التي ذكرها قلت له لا هذه أمانة ويجب علي أن أعيدها إليك ولا أخذ منك جزاء قال لا بد أن تأخذ وألح علي وأنا والله أحوج ما أكون إلى ذلك المال فأقسمت أن لا درهما واحدا وتركتها لله فمضى الشيخ وتركني وأكمل حجه ورجع إلى بلده وأما أنا فاشتدت علي الفاقة حتى خرجت من مكة وركبت البحر في مركب قديم مع جماعة فأصابنا وسط البحر موج عظيم وأهوار ورياح فتكسر المركب وغرق الناس وهلكت الأموال وسلمني الله من بينهم وتعلقت بحشبة حتى قدفني الموج إلى جزيرة فنزلت فإذا فيها قوم مسلمون وإذا هم جهلة الأميون لا يقرؤون ولا يكتبون فذهبت إلى مسجدهم وصليت وقمت أقرأ القرآن فلما رآني أهل المسجد اجتمعوا إلي فلم يبق في الجزيرة أحد إلا قال لي علمني القرآن فعلمتهم القرآن وحصل لي منهم خير كثير ثم رأيت في مسجدهم مصحفا قديما ممزقة فأخذته وأطرحت من أوراقه وجلست أقرأ فيه فقالوا لي عجبا أتحسن القراءة والكتابة قلت نعم قالوا علمنا قلت لا بأس فجاءوا بصديانهم وشبابهم فأخذت وعلمهم وحصل لي من ذلك خير كثير ورغبوا في بقائي معهم فقالوا لي عندنا جارية يثيمة معها شيء من الدنيا نريد أن نزوجها لك وتبقى معنا في هذه الجزيرة فتمنعت، فألحوا علي وألزموني حتى أجبتهم فجهدوها لي وأقاموا لذلك وليمة فلما دخلت عليها فإذا بالعقد الذي رأيته بمكة معلق في عنقها فدهشت لذلك وأخذت أحد النظر إلى العقد وغفلت عن الفتاة فقال لي بعض أهلها يا شيخ كسرت قلب اليسيمة لم تنظر إليها وإنما تنظر إلى مالها وعقدها قلت إن لي مع هذا العقد قصة قالوا ما قصتك فأخبرتهم بخبري مع الشيخ الحاج الذي أضاع العقد ثم أعدته إليه قالوا لي ما صفة ذلك الحاج فأخبرتهم بوصف ذلك الشيخ فلما أتممت القصة صاحوا وضجوا بالتهليل والتكبير قلت سبحان الله ما بكم فقالوا إن الشيخ الذي رأيته بمكة صاحب العقد هو أبو هذه الطبية وكان يذكرك بعد عودته من الحج ويقول والله ما رأيت مسلما كذاك الذي رد علي العقد بمكة وكان يدعو ويقول اللهم اجمع بيني وبينه حتى أزوجه ابنتي وتوفي الشيخ وحقق الله دعوته قال فدخلت بالفتاة فبقيت معها مدة من الزمن فكانت خير امرأة ورجقت منها بولدي ثم توفيت فورفت العبد أنا وولداي ثم نزل بولدي نازل فمات فورفت العقد منهما فبعثه بمئة ألف دينار قال ابن رجب ونازل هذا القاضي ينفق أموالا عظيمة فإذا سئل من أين لك هذا المال قال هذا من بقايا ثمن العقد المبارك ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منهم ورسالة أخيرة إلى فريق من أحبابنا طهروا أصناعهم من الغناء لكنهم انشغلوا بسماع آخر وهم المبالغون في استماع الأناشيد الإسلامية نعم أنا لا أمكر أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع الأشعار وربما سمع الحداء في الأسفار لكنك لو تأملت في الأناشيد الموجودة اليوم لوجدت فيها سوست عن كثيرا وعموما يمكن تقسيم الأناشيد إلى ثلاثة أقسام الأول أشعار راقية تحط على الجهاد ومعاني الأخلاق ويتغنى بهذه الأشعار رجال ينشدونها بألحان جادة ليس فيها تغنج ولا آهات فهذه لا بأس بسماعها على أن لا يكثر المرء من ذلك بل لو تمعها أحيانا في سفر ونحوه فلا بأس. القسم الثاني أشعار فيها معاني الحب والغرام وآهات الفرام وإن كانوا يسمونه ثبا بالله ويجدها شباب ينعبون أصواتهم ويكثرون من المؤثرات الصوتية ويبالغون في ذلك حتى تكون ألحانها أشبه بألحان الغناء إضافة إلى ما يقع فيها من آهات وتأوهات وطرقات وترديدات وخلفيات فهذه لا ينبغي سماعها ولا اشتغال بها وهي مشغلة لسامعها عن القرآن النوع الثالث أناشيد يحرم الاستماع إليها وهي التي تكون بأصوات نساء أو التي يرافقها دف أو طبل فهذه لا يجوز سماعها بل هي من المعازف المحرمة أسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وأن يعيدنا من منكرات الأسماع والأفطار آمين كما أسأل الله تعالى أن يجزي الإخوة الكرام الذين قاموا بالتنسيق لهذه المحاضرة خير الجزاء وأن لا الله تعالى الأجر والثواب كما أسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم عز الإسلام والمسلمين وقبل الشرك والمشركين ودمر أعدائك أعداء الدين اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد شيئا من بلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز اللهم عليك بالنصارى الظالمين وعليك باليهود الغاصبين لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية اللهم انصر إخواننا في الشيشان وإخواننا في أفغانستان وإخواننا في كشمير والفلبين وإخواننا في فلسطين يا رب العالمين اللهم أقيم في فلسطين راية الجهاد واجعل قائدهم فيها حبهم إليك وأكثرهم طاعة لك هذا الجلال والإكرام هذا والله تعالى جل وأكرم وأعلم وصل الله وسلم وبارك على رب وليك.